sera ber gell lehz banen دي وسلات حدرا وغنى الطيور الناع على الحائر الجارى مراد عقب عرفهتنا كرا دار كل ما حل الليل طار من غير الجرح منها ومني الجرح ما بارا وهوى حساب يوم طار ليلة زمانه مسارا صدق المخاي المارق اليد في بساري على فرعة الودي وسيلة حدارا وغنى الطيور على الحائرن جارن طحني بجس الثوب حدر هجم لي المحسن الضخم مثل القمر ضاح و اسفرا ولا ضافت القمرات قد ذا بسره ساد على لا تحدر وغنى الطيور المعلى الحائر الجاري الترسل بتلعت قلص دمدار كما سلبت العرجون في صار مسكيني مشياه على وراء ترى النقص فيه وحيلها من الضري صوي بالهوى مسكيني مشياه على Hey